قائمون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 114. وإذاعت من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم